بسم الله الرحمن الرحيم الله. <تصفيق> <تصفيق> الضحى والليل إذا سجى الله لا <مره> <موت> ولا الآفرة خير لك مما الأولى اللهم صل على الرحول وَلَسَنْفَيُعْطِيكَ وَرُبُّكَ فَتَنْظَىٰ الله ما وَأَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا عَسْجَدَ اللَّهُ والله اني معك خويا من اون وسهم في اعطيك اكرام نورك وسطوبا الله عليك يا الرسول يا يا بني قنيت حي الله يوصل فأما مَا فلا مَن الله <تصفيق> وأما ربك الله وأمتي لعمتي ربك فعزك الله بسم الله يبوا بسم الله جل وعلا ماير وحيم من الذين ينزلون الله الله وكيف النبي صلى عليه عليه عليه الصلاه والسلام I lift اللهم رجزنا واسألنا الثبات في دينك الله الا الله الذين امنوا وعملوا صالحا قول حافظ gonna <laughs> ك الذي خلق خلق إنسان من على ما شترى بك الذي علم بالقلم أعلم إن Amen. <laughs>